لا اله لا الا الله القرءان الحمد لله رب العالمين الله Yeah, my bad. mind right. is يتدوء منا لما لهم قال أنتم شغرا مكانا والله أعلم لما تصفون برای